وقال معمر صلى الى جنب سليمان التيمي بعد العشاء الاخره بصوا بقى عشان نتعلم دروس عمليه من السلف الرجل صلى صلاه العشاء فبيقول فام واحد من الصالحين اسمه سليمان التيمي فقام يصلي أم يصلي في المسجد النافلة فسمعته يقرا تبارك الذي بيده الملك اشمعنا علشان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي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 فلما رَأَوْهُ زلفة سيئة وجوه سيئة وجوه الذين كفروا الباء هو نحى يسود وجه يوما تبيض وجوه وتسود وجوه سيئة وجوه الذين كفروا يا ترى لما حشوف النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى فرحان ومقبل عليه وهو حيتلقاني بالبشر والفرح ولا حيقول لي إليك عني قد بدلت بعدي وغيرت سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون الحقيقه هي الحقيقه بقت قدام عينيك يا ترى ساعتها حبقى مسود الوجه ولا فرحان ومستبشر برحمه ربنا علي فاخذ سليمان التيمي يرددها حتى خف اهل المسجد الناس مشيت فانصرفوا قال فخرجت وتركته قاعد سمعه بيرى الايه ويعدها ويزيد ويرددها ويكررها قال وغدوت لاذان الفجر قرب الفجر خدت بعضي عشان اصلي الفجر فنظرت فاذا هو في مقامه واقف في نفس المكان واذا هو يقول فلما راوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا صلى بها من العشاء الى الفجر